Book 2 77 77 77 Zdůvodnění 3 Obdání 3 Proč nejíte ten dort لماذا أنت لا تأكل التورتة؟ لماذا أنت لا تأكل التورتة؟ موسى مزهوبنوت. يجب أن أنقص وزني. يجب أن أنقص وزني. نيم تندورد. برج موسى مزهوبنوت. لا أكلها لأن يجب أن أنقص وزني. لا أكلها. لأني يجب أن أنقص وزني. بروشنا بيتة لماذا أنت لا تشرب البيرة؟ لماذا أنت لا تشرب البيرة؟ موسى يجب رجيت. ما زال علي أن أسافر. ما زال علي أن أسافر. نبيهوها، بروتو جي موسى يجب رجيت. لا أشربها لأنني لا يزال علي أن أسافر. لا أشربها لأنني لا يزال علي أن أسافر. بروش نبيش تكعو. لماذا أنت لا تشرب القهوة؟ لماذا أنت لا تشرب القهوة؟ يستدنا. هي باردة. هي باردة. نبولي بيت. بروتوجيا لا أشربها لأنها باردة. لا أشربها لأنها باردة. لماذا لا تشرب الشاي؟ لماذا لا تشرب الشاي؟ نمام سكر. ما عندي سكر. ما عندي سكر. Nepiju ten čaj, protože nemám cukr. لا rabuhu Li ما عندي hindý Li لا Proč nejíte tu polévku? لماذا أنت لا تشرب الشوربة? šorba. ve el Neobjednal jsem si ji. Nebudu ji Nebudu jíst, protože jsem si ji neobjednal. jíst, protože jsem si ji neobjednal. li Proč nejíte Tomaso? maso? Proč sem vegetarián. Ana nabitý. ne. nabitý. Nejímte protijsem vegetarián. Nejímte vegetarián. Nejímte protijsem li Nejímte protijsem vegetarián.